وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله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 ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم وَاللَّهُ والله وَاللَّهُ والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ان تبروهم وتخصطوا اليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا, وظاهروا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ والظالمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد امين اللهم امين اخواني واخواتي لا حديثا غريبا للناس عامة وخاصه في هذه الايام الا التعقيب على الحادث الاثيم الجبان المجرم الذي وقع عشية رأس السنة الميلادية الجديدة في الإسكندرية كما تعلمون وكما شاهدتم على شاشات التلفاز وراح ضحيته إلى الآن ما يناهز الثلاثة والعشرين من الأبرياء الذين لا ذنب لهم أيها الإخوة مثل هذا الحادث الأثيم أول ما ينبغي أن يوصم به بأنه حادث جبان لا يدل بأي وجه من أوجه الدلالة أيها الإخوة لا على نضالية ولا على استشهادية ولا على وطنية هو في حكم الوطن خيانة وفي حكم القانون جريمة وفي حكم الدين إثم عظيم وفي حكم العقل انتحار أيها الإخوة ونحر للوحدة الوطنية للوطن الواحد أيها الإخوة وخيانا تقدم عفواً وسماحاً ومجاناً لاعداء الأمة الذين يعملون من عقود وعقود أيها الإخوة لتمزيق وحدتها وتشطير بلدانها تفكيكا لها وإضعافاً حتى يتمكنوا بعد ذلك من رقاب هذه الأمة مسيحيها ومسلميها لا اعتقد ان اعداء هذه الامه ايها الاخوه من خارجها لهم مصلحه في خدمه مسيحيي هذه الامه مستحيل متى كانوا كذلك لقد عانى هؤلاء المسيحيون تقريبا كما عانى المسلمون من هجمات الصليبيين ودنست كنائسهم ونهبت ايها الاخوه وسرقت وقتلوا وذبحوا معنا فيكتور سحاب الكاتب المسيحي اللبناني والمفكر الكبير في كتابه المهم من يحمي المسيحيين العرب فكتور صحاب يقول إن برميل نفط واحدا يعدل في حساب الغربيين الذين يدعون حماية مسيحيي الشرق الإسلامي عشرة من أرواح المسيحيين أو أزيد ليذهب عشرة إلى الجحيم هؤلاء لا يعدلون برميل نفط واحد لا يعدون عشرين دولارا فهذا يلعبون بهذه الورقة مفهوم هذا معروف أما الكاتب والمفكر والمؤرخ الخطير إذ رباط هو أيضا من مسيحي لبنان وله كتابات مسهبة ومطولة ودقيقة وعميقة وصريحة أيها الإخوة في تاريخ الكنائس الشرقية والمسيحية في مهدها في مهد بلادها وأيضا عن موقف الإسلام والمسلمين حضاره ودولا وحكومات من مسيحيي الشرق يقول إذنون الرباط أيها الإخوة لأول مرة في تاريخ الدنيا تنطلق دولة مبدأها ديني منشأها ديني حكمها ديني هكذا يقول غايتها دينية نشر الإسلام في ربوع الأرض الوسائل المختلفة إلا أن هذه الدولة وفي الوقت ذاته كفالت لكل أحد سوى المسلمين لغير المسلمين جميعاً أيها الاخوه أن يبقوا على أديانهم ومللهم وعقائدهم وافرين موفورين مكرمين دونما أدنى إزعاج يقول رباط في مخالفة واضحة أو طارخة للقاعدة المبدأ التي سارت عليها الدول والإمبراطوريات ولم تخترق أيها الإخوة ولم تلغى تقريبا إلا في القرن الثامن عشر مع الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية قبل ذلك كانت القاعدة أو هذه القاعدة هي المبدأ الأساري الفاعل المعمول به لكل دولة أيها الاخوه ملك ولكل ملك دين والناس على دين ملكهم ما في حرية دينية الجوس ريجيو كجوس ريليجيو باللاتينية كل دوله لها ملك الملك له دين الناس على دين الملك لا يوجد دين آخر ممنوع جاء الإسلام الحنيف ليشكل استثناء فاقعا ومدهشا ومعجبا لماذا ليس لأن المسلمين كانوا عباقرة درسوا الفلسفات السياسية وأنظمة الحكم وخبروا التاريخ وعجموه أيها الإخوة واستقتروا حكمته ثم انتهوا إلى أن هذا هو الأوفق والأحسن وأنه سيشكل أيها الإخوة المستقبل كلا كلا ليس شيء من ذلك هو الذي حدث بل لأن هذا الدين هو دين إلهي دين الله الواحد رب العالمين الذي يشعرهم عبر تشريعه السمح المنير المضيء بربوبيته وبسلطانه على الجميع وبعدم انحيازه لأحد دون أحد لتوفيره كرامة الإنسان يشعرهم بتوفيره أيها الإخوة كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم من حيث أتوا الآدمي مكرم من حيث هو من حيث أتى بخط النظر عن نحلته أو ملته أو معتقده أو دينه كانه مكرم أيها الإخوة بتكريم الله تبارك وتعالى هذه هي تجربة المسلمين العلامة أمير البيان شكيب أرسلان طيب الله فراه وذكره في تعليقاته الضافية والمعجبة على حاضر العالم الإسلامي ينقل لنا حوارا دار بين وزير تركي عثماني وبين رجل دولة غربي يقول الوزير العثماني لم يهجس بخاطر المسلمين يوما ان يصفوا بلادهم لأهل ملتهم بحيث تغدو ممحضة للإسلام والتوحيد ولحملته كلا بل تعايش فيها اليهودي والمسيحي أيها الإخوة والمجوسي والمانوي أه؟ وغير هؤلاء كثيرون في الديار الهندية أيها الإخوة والهندوسي والبوذي والجاني إلى آخره إلى جانب المسلمين يعيشون يدا بيد وجنبا إلى جنب من غير استحقار ولا استذلال ولا استغلال ولا امتهان قال ويوم هجس مثل هذا الخاطر في ضمير سلطاننا العظيم سليم الأول أراد أن يصفي هذه الجيوب أن يمحو هذه الاقليات لتصفوا أرض الإسلام للمسلمين وحدهم قال تصدى له المفتي مفتي السلطنة العثمانية جمعاء زمبيلي علي أفندي زادة قدّس الله سره الشيخ الزاهد الورع كان مفتي السلطنة ويعيش في غرفة صغيرة في علية يرضى من الدنيا بكسر الخبز بنفس عزيزة حتى على السلطان يصدع بالحق في وجه كل أحد حتى وإن كان سليم الأول الصاعقة كانت الأرض تجف من تحت أقدامه لجبروته وهيبته وجرأته على القتل قاله ليس ذلك لك ولا لغيرك هذا أمر الشريعة فوضه وحوره يقول الوزير التركي فانتهى السلطان سليم الأول في المجلس نفسه إلى أمر الشريعة الغراء هذا شرع الله هذا ديننا وانبرى الوزير الموفق الى رجل الدولة الغربي ثم قاله أما أنتم فقد طوفت بإسبانيا من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها على أمل أن أعثر على قبر رجل او امراه مسلم او مسلمة قبر واحد قال لم أعثر على قبر وقال هذا قبر مسلم حتى القبور أفيتم عليها لم تسمح لأحد بعد أن كان في إسبانيا ملايين المسلمين يعيشون وادعين أيها الإخوة مسالمين كرماء منتجين معطائين أيضا إلى جانب اخوانهم اليهود والنصارى على مدى ثمانمائة وثنتين وثلاثين سنة صفيتم إسبانيا بالكامل لم تدعوا فيها يهوديا واحدا ولا مسلما واحدا ولا حتى مسيحيا على غير مذهب اليسوعيين الكاثوليك صفيتم بالكامل وفي جنوب إيطاليا وفي شمال ايطاليا أيضا وفي جنوب فرنسا كان هناك مئات الالوف من المسلمين والمسلمات ظللتم تتنقصونهم وتذيمونهم وتعملون فيهم الذبح والتشريد والتخويف حتى لم يبقى واحد منهم اليوم اين هم؟ هل يوجد مسلم واحد من أحفاد المسلمين في جنوب إيطاليا أو في شمالها؟ كلا في جنوب فرنسا؟ كلا قال هذه خطتكم وهذه خطتنا هذا تاريخكم وهذا تاريخنا ثم يقال الإسلام أيها الإخوة يجور ويحيف على الأقليات الإسلام دين ظالم الإسلام دين عنيف الإسلام دين إرهابي معلوم في كتاب صراع الهويات الكاتب والأديب العالمي الذي لا يزال في فرنسا أيها الإخوة يعيش هناك كتب في الهويات القاتلة يقول ينميني نسب بمعنى الكلام من مئات السنين إلى أسرة مسيحية عريقة تعيش في لبنان بين المسلمين قال وأنا أقطع لولا الإسلام لما بقينا هناك لفنينا منذ قرون لكن الإسلام هو الذي وفر لنا هذه الفرصة المستدامة فرصة مستدامة أن نبقى على طول التاريخ في هذا المكان وعلى فكرة حين تمرون مرورا سريعا على ادبياتنا الفقهية وتقرؤون ماذا كتب الفقهاء الكبار ولا إمّ العظام دائما يقيدون عقد الذمه أيها الإخوة بأنه إلى اليوم الآخر إلى يوم القيامه يعني شو معنا إلى يوم القيامة ليس في حسباننا ليس في تخطيطنا ليس في استراتيجياتنا الدينية أن نذيبهم ولو بعد حين أن نتعتعهم ونزلزلهم بعد مدة ليصيروا الإسلام هذا غير موجود في الإسلام إلى اليوم الآخر يقول الفقهاء إلى يوم القيامة يعيش في بلده أيها الإخوة مع إخوانه وبين جيرانه إلى يوم القيامة هذا لا نعطيه إياه أيها الإخوة كم الله أبداً هذا حقه وهذا واجبنا حين نكون أقوياء وسادة إذن ما الذي حدث؟ ما الذي يحدث؟ لماذا تثار هذه المسألة على هذا النحو؟ سواء من جهة المسلمين أو من جهة الأخباط في مصر المسألة القبطية التي بدأ التفور تقريبا من سنة 1972 لا احب نفصل الان في الخلفيه التاريخيه الدقيقه لهذه المساله حتى لا يعد كلامي ايضا نوعا من الهاب الحميه واثاره المشاعر وصب الزيت على النار لا احب هذا لكن على المسيحيين قبل المسلمين ان يقراوا التاريخ ايها الاخوه المعاصر بدقه حتى يعرفوا حقيقة ما جرى وحقيقة ما يجري حقيقه ما جرى وحقيقه ما يجري الآن أيها الإخوة مصير مصر وقد دب على هذا وأشار إليه العقلاء الوف المرات في العقود الأخيرة الوف المرات وفتح أعداؤنا أعيننا إن كانت تبصر وترى من كان له عين فليرى كما قال السيد المسيح عشرات المرات على أن مصر في مهب الريح مصر على كف عفريت مصر لا يراد لها أن تبقى مصر الموحدة مصر يراد لها أن تجزأ وأن تبع عض. هم الذين فعلوا هذا أكثر من مرة مشيش هريت رئيس وزراء إسرائيل أيها الإخوة يكتب في مذكراته سنة 1954 عن الأقليات الدينية في العالم العربي وأنه لابد من استغلالها وإثارة حميتها واللعب بها كورقة لتمزيق هذا العالم ولجعلها حليفة لإسرائيل بشكل واضح وذكرتوا بطبوعة عودوا إليها وقرؤوها عموسيا ياديلين رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية تنشر الصحف العربية وخاصة المصرية في أواخر 2010 تصريحات مزلزلة مخيفة له أيها الإخوة كلها تنصب وتركز على ماذا؟ على اللعب بالورقة الطائفية على اللعب بالورقة الدينية وأنه لا بد أن نواصل اللعب بهذه الورقة, الورقة لماذا؟ لتمزيق مصر لتفتيت مصر قال بحيث نترك مصر بعد ذلك في بالبال وفي قلق وفي تمزق وتشعب لا تستطيع أي حكومة يقول عاموس هذا بعد حكومة مبارك أن تصلح الوضع أو أن تلملمه ستعجز سنورطهم قال قال وقد حققنا اختراقات ممتازة في المجالات الاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها في مصر منذ معاهد السلام سنة 1979 اختراقات ممتازة أعظم الاختراقات أيها الإخوة كانت في الميدان الطائفي اللعب بالورقة الدينية الطائفية هذا رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقول هذا طبعا أنا أيها الإخوة وأرى أن هؤلاء القوم سواء في الشرق أو الغرب إسرائيل غير إسرائيل لا يبالوننا صدقوني واضح أنهم لا يبالوننا قلت لكم مرة وادخلوا على موقع الجيش الأمريكي في الإنترنت الموقع الرسمي ستصدمكم خارطة ماب أيها الإخوة خارطة للشرق الأوسط بالألوان طبعتها لكم أيامها ورأى كثير منكم بالألوان الشرق الأوسط قبل بفور والشرق الأوسط بعد افتر وانظروا سيصبح الشرق الأوسط أكثر من خمس وخمسين دولة قالوا نحن بوذا كذا ومصر في القائمه والعراق خلاص انتهوا منها السودان ما شاء الله ليبيا المغرب سوريا لبنان امرها واضح محسوم البقيه هكذا كله بشكل واضح لكن تفتيت مصر مهم جدا مهم جدا لماذا المنظمه الصهيونيه العالميه لها مجله تنشر فيها ايها الاخوه افكارها وايديولوجيتها واستراتيجياتها تيفونيم يعني اتجاهات نشرت هذه المنظمة الصهيونية العالمية سنة 1984 دراسة خطرة جدا عن استراتيجية اسرائيل في المنطقة في الثمانينيات وذكرت فيها ان تفتيت مصر امر حتمي وضروري جدا لانه حين تتفتت مصر لن تكون سوريا والعراق العراق تفتت قبل طبعا تتغير الاستراتيجيات لا باس ممتاز المهم ان يؤكل هذا البدن أن ينقص من أي طرف ثم بعد ذلك يترك العفاء يتقاسمون بقية الغنائم هذا الذي يحدث شيء عجيب ويبدو أن من المسلمين ومن العرب على اختلاف أديانهم من يساهم في إنجاح هذه المخططات أكثرهم أيها الإخوة عن حسنية وعن غفلة وعن غباوة وبلادة ما معنى أن يعلو الخطاب الإسلامي وهو خطاب بلا شك غير عاقل وغير صاحن يكون خطاب الصح هذا ليس هذا ليس خطابا صاحيا هذا خطاب ناعم ناعم غافل لا يفهم شيئا عن مجريات الأمور والأحداث ويتكلم بمل الفم أيها الإخوة عن حقوق أهل الذمة وعن الأقباط على أنهم أهل الذمة أهل ذمة ماذا يا مسكين أنت مسكين أنت تعيش في القرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري ذمة ماذا هؤلاء مواطنون سعرهم بسعرك ثمنهم بثمنك قامتهم بقامتك مواطنون انتهى انتهت الخلفية التاريخية التي أفرجت موضوع إيه؟ أهل الذمة ومن يعطي الذمة ومن يأخذ الذمة انتهى هذا ولن يعود للأبد هذا تفكير حالم تفكير منصم مفصول عن الواقع يريد إعادة سوضح هذا الآن وعن الجزية إسلاميون كبار وصلت حدثون عن الجزية ونأخذ الجزية من الأقبار جزية ماذا يا أخي تأخذ جزء ماذا؟ ما تدفعون جزءهم؟ هل يدفعون الآن؟ هل يدفعون قبل مائة سنة؟ هل هم أهل ذمة؟ أين اخذ الذمة؟ من يعطيه؟ نحن الآن في ظل الدولة الحديثة، في ظل الدولة الوطنية الحديثة. تعرفون ما هي ذمة المسيحي وذمة المسلم الدولة، دولة المواطنة. الدولة هي التي تعطي الذمة للجميع. هذا هو هذه ذمتنا. حتى النبي استخدم الذمة بمعاني أيها الاخوه مختلفة متفاوتة. يقول المسلمون يسعى بذمتهم لهم ذمه من الذي اعطاهم الذمه اسلامهم وحده عقيدتهم اعطى المسلمين ذمه ان لي ذمه ذمه المسلمين انا اعيش في ذمه المسلمين فهمتم كيف والمسيحي واليهودي والنصراني والمجوسي إلى اخره يعيش في ذمه المسلمين خلفيه تاريخيه اما اليوم هناك دوله دوله المواطنه الدوله الحديثه تعطي الذمه للجميع تعطي الذمة للجميع بحسب مبادئ أيها الإخوة القانون والسياسه المحمول بها وترعى مصالح الجميع وتوفر كرامة وأمن الجميع وهذه وظيفة الدولة وحين تحجز أيها الإخوة عن أدائها هذه الدولة تؤذن إذن بعجزها بأن هذا المجتمع فعلا على كف عفريت وأنه يمكن أن يتفتت وأن ينقسم على نفسه وهذا الذي يحدث الآن جزء كبير من أسباب أيها الإخوة ما يحدث الآن في مصر ضعف الدولة وضعف الحكومات طبعا في فرق بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة الحكومة شيء يذهب ويروح والمفروض الا ترتهن الدولة ابدا للحكومات لا يمكن ان تاتي حكومه ايها الاخوه عاجزه وخاشله وتسرق الدوله بما فيها اجهزه الامن جهاز الامن ليس للحكومه هذا جهاز دولتي جهاز دولتي يتبع الدوله لا ينبغي ان يكون مرتهنا لحكومه تذهب وتجيء باي عقلية تتحرك لا ادري شيء عجيب ايضا المفروض أيها الإخوة وهذا درس كان ينبغي ان نتعلمه مبكرا في القرن العشر المنصرم ينبغي أن ترفع الدولة يدها عن الكنائس وعن المساجد وعن الأزهر تتيح الريع حقيقية أيها الأخوة للنشاط الديني بحيث لا يكون النشاط الديني مرتهنا للخطاب السياسي للأسف هناك سوء كبير صدقوني في تاريخنا الإسلامي في البداية متى حكم الإسلام حقا وصدقا فترات يسيرة من تاريخنا حين حكم حقا وصدقا وأرض الجميع وأسعد الجميع وارتفع بالجميع لكن بعد ذلك ما حدث في عصر آل فلان وآل علان أيها الإخوة ولا يزال يحدث نسبيا في ظل الدولة القطريه الحديثة أيها الإخوة أن هذه الدولة تضع يدها على الدين ومؤسسات الدين وتعيد إنتاج خطاب ديني يخدم غايات سياسية هذه كارثة وبالتالي يفشل المواطن والمسلم والمسلمة العاديان أمثالنا أن ينمي حتى تجربة دينية حرة روحية مستقلة ويصبح الدين نوعا من الطقوس والقشوريات أو نوعا من الثورة المكبوطة أيها الإخوة وأحيانا المتفجرة التي تمزق المجتمع وتمزق الوحدة وتترك الناس أيضا في حيرة وفي بالبال من شأن دينهم وخطابهم مشاكل كبيرة الذي يحدث الآن على الدولة أن ترفع يدها إذن عن هذه المؤسسات الدينية وأن تتركها تعمل بحرية دون دون أيضا أن يكون لهذه المؤسسات غايات وأهداف سياسية تريد أن تناطح بها الدولة ممنوع لا أدعو إلى علمانية علمانية شيء مختلف لكن أدعو إلى خطة وسيطه عاقلة يمكن أن ننقذ بها مجتمعاتنا ودولنا التي أصبحت تحت مبضع المقسم المشرط أيها الإخوة وإن نرى نراها تتساقط بسهولة وبسرعة أيها الإخوة لا أصلا حقيقة لا أصلا يعني مصر لا لسوريا لا لدول المغرب لا لنيب利亚 لا السعودية ما في أصلا الآن انت انتبهوا واضح أن الأمر يعمل كما أقول دائما يعمل كأنه سكين في زبد بكل سهولة بكل سهولة يقسمون هذه الأمة الغائبة عن وعيها الفاقدة لرشدها أيها الرشد أيها الإخوة وتجد مفكرين هنا ومفكرين هناك ورجال دين هنا ورجال دين هناك والكل يؤجج في النار بطريقة أو بأخرى بزعم أنه يقرر الحقائق ويدمغ الباطل ويساهم في رفع مستوى الوعي لكن أنت أيضا تصب الزيت على النار أمام الخطة بذيلة أمام تحتك مختلف يا أخي حتى يمكن أن نزير أن نفلت أن ننجو من هذا المصير الأسود القاتم الذي ينتظرنا نحن هكذا أيها الاخوه ونعيش أسوأ الأوضاع وأسوأ الأحوال كيف إذا مزقنا إلى ستين دولة متى يستلتئم شملنا ونعود إلى كيف نيم أيها الإخوة الصهيونية تقول حين تتفتت مصر يسهل تفتيت ليبيا والعراق وسوريا ودول المغرب وغيرها إذا لابد من تفتيت مصر وذكروا إن روية لدولة مسيحية قبطية في صعيد مصر أمر ضروري الصهاينة يخططون لهذا والمسيحيون عفوا المستعمرون يخططون لهذا انظروا إلى وضع الأخباط في مصر أيها الإخوة في أوائل القرن التاسع عشر حين كتب المبعوث الإنجليزي تقريرا إلى وزير خارجيته كان أيامه وزير خارجية بريطانيا بالمرستون كتب له تقريرا محفوظ هذا التقرير موجود كتب إلي مما يثير النظر ويلفته أن الأقباط قريبون جدا من المسلمين والمسلمون قريبون جدا منهم وأكثر ما يظهر التقارب في الأعياد الدينية وقد وجدت أن المسيحيين الأقباط يبنون مساجد المسلمين وأن المسلمين يبنون كنائس الأقباط قال ويبدو أن الفوارق الدينية آيلة إلى الزوال. انسجام غريب جدا جدا واندماج قوي طبعا هذا أزعج فالمرستون هذا قبل الاحتلال طبعا 1200 تقريبا وخمسة وثلاثين ستة وثلاثين أزعج عقلية المحتل لا يريد هذا نريد العكس أما جورج تانك في كتابه مصر وأدعو إلى قراءته تحدث حديثا فعلا مثيرا أيها الإخوة حديثا عجبا تحدث عن العلاقات الحميمة والتقاربات والاندماجات بين الأقباط المسيحيين وبين المسلمين في مصر قال حتى الأزهر يفتح أبوابه على مصاريعها هذه الأقباط ويدرسون فيه قال الذي لم نكن نعرفه أن هناك رواقا تعرفون هناك رواق للشاميين طبعا في الأزهر صحيح ورواق للمغاربه رواق لطلاب العلم وأن هناك رواقا للأقباط المسيحيين في الأزهر يدرسون العلوم الشرعية والعلوم العقلية المنطق والحكمة في الأزهر وممن يقول جوش تانك ممن تخرج من الأزهر أولاد العسال عائلة قبطية كبيرة وهم من أكثر الأقبط ثقافة واطلاعا ثم ذكر وهبي تادرس قال وهبي تادرس الشاعر القبط الشهير الذي يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب ويكثر الاقتباس منه أما العتر أيها الإخوة هذا أيضا أحد الأخباط الكبار مثقفين والعلماء فكان يقول جورج تنك كان يحافظ على دروس المفتي الإمام الشيخ محمد عبدو سنة 1902 يجلس في الصفوف الأولى العتر المسيحي يتعلم الإمام محمد عبدو هكذا كانت سماحة الإسلام وسماحة النصرانية في مصر أيها الأخوة ما الذي حدث ما الذي تغير لذلك حق لنا أن نقلق من توثير الجو عبر علو نبرة بعض الإسلاميين وعلو نبرة بعض الأقباط المسيحيين هالة النبرة هنا وعالة النبرة هنا حين أسمع مسلما يتحدث عن حقوق أهل الذمة أشعر بالرثاء له ولعقله ولفهمه الأمور للدين أيضا ولا يفهم دينه لا يفهم شيئا هذا عقله معتقل في القرون الخوالي يا رجل افتح عينيك العالم تغير الدنيا تغيرت ما بقي شيء مجزية وأهل الذمة ستقول لي كيف؟ لكن هذه مصطلحات شرعية لو أحب أن أدخل في نقاش شرعي هذا يحتاج إلى ساعات وننقلش فيها العلماء انتبهوا. لا نصدم فيها بالعامة والمغافيل لكن بالعلماء نتناقش شرعيا وتأصيليا حول هذه المصطلحات وحول مدى مصداقيته لكن أقرب لكم المسأل إخواني وأخواتي تعرفون كيف؟ هذا كلام غير معقول وغير مقبول وغير صحيح أيها الإخوة وسديد بقدر ما هو غير معقول وغير مقبول وغير صحيح وغير سديد أن يأتي أحد الناس الآن في مصر في ليبيا في تونس في فلسطين في أي مكان يطالب بأعادة استعباد جماع من الناس قبيل من الناس يقول هذه العائلة هذا القبيل من الناس لابد أن نعيد استعبادهم لماذا يا مولانا؟ يقول لأن أجدادهم قبل قرنين أو ثلاث قرون من الزمان كانوا عبيدا لأجدادنا نريد أن نعيد تشكيل الواقع نريد أن نعيد إنتاج الواقع استنادا إلى الخلفيات التاريخية تقبلون هذا؟ أخلي هذا جنون هذا جنون ربما أنا أخذ من سواد عبيد ربما أنا أدخل من سواد عبيد يعاد استعباده والله شيء حلو الكثير هذا هذا الذي يطالب به الإسلاميون بعض الإسلاميين أيها الإخوة إزاء الأخبار مثلا في مصر أهل ذمة وجزية أنت مجنون ذمة مالاً وجزية مالاً هذا أخوك في الوطن شريكك في الوطن على قدم سواء لا حكم لك عليه يساهم في هذا الوطن في سلامه في استقراره في إنمائه في المشاركة فيه أيها الإخوة وفي خيراته أيضاً, أيضاً بنفس القدر كالمسلم وليس أقل من ذلك أما أن تتحدث عن أهل الذمة وأهل جزية إذن يمكن أن تسوق إعادة استعباد الناس أيضاً لأن الخلفية التي تستعبد عليها الناس أيها الأخوة لم تعد موجودة الآن والخلفية التي عقد على أساس عقد الذمة لأقباط مصر اختفت من حين بعيد إذن لا جزية ولا ذمة هذه المصطلحات أصبحت في ذمة التاريخ مثل المصطلح الرقيق والعبيد والأمى وملك اليمين انتهى كل هذا انتهى ونسأل الله أن يكون انتهى إلى غير عودة من سعادة البشرية وتقدمها أن أن ينتهي إلى غير عودة كما قال مفكر إسلامي كبير هذا هو الفكر هذا هو العلم وعالم قال الإسلام ابطلية بمؤسسة الرق العبودية ولذلك حاول أن يعالجها بذكاء وبربانية وبإنسانية بحيث ينتهي بها بعد أمد قصير طوله المسلمون بغباوتهم غباوت التوسع في ملك اليمين والاسترقاق والاستعباد والشهوات وترك المهمة الرئيسية تضوئ العالم بالتوحيد للأسف ينتهي بحيث ينتهي أيها الإخوة إلى ذوبان هذه المؤسسة وانتهائها إعدامها بالكامل بإذن الله تبارك وتعالى حال هذا حدث ولو بعد قرون متمادية متطاولة لكن إن شاء الله لن يعود حدث وانتهى مرة واحدة وبضربات وليس بضربة واحدة فهذا من جهة الإسلاميين بعض الإسلاميين تحدث عن أهل الذمه أيها الإخوة وعن الجزية للأسف الشديد قرأت بيانا لعلماء ودعاء مسلمين لن أقول اين هم طبعا تلقيتوا بالإيميل أكيد تقريبا كلكم تلقيتموه أحزنني افرحني في البداية ثم أحزنني هذا المستوى الذي برضو ايه ارتقينا إليه طبعا هذا البيان القصير كان قصيرا بشكل ملفت يندد ويشجب يستنكر. بلهجة شديدة هذه الأعمال الإجرامية يصفوها بالإرهابية أيضا التي وقعت في الإسكندرية عشية رأس السنة الميليدية الجديدة أيها الإخوة لكنه للاسف الشديد يقتبس آية في موضعها تماما أنه من قتل نفسا الله لم يقل مؤمنا نفسا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض هذا الخبط الذي تسبب فيه قتلي لماذا قتلته قتله هو قتل مسلما آخر حتى وإن كان قتل لست أنت الذي تقتص منه الدولة ايج دخلك انت تجل نفسك تذهب الى قعر جهنم مباشرة والعياذ بالله ها وتقتل اكثر من عشرين نفس بريئة من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا صحيح؟ هذه الآية في موضعها تماما اما الحديث ايها الاخوة الذي يتحدث عن من قاتل ذميا عن من قتل معاهدا وانه لا يريح ريح الجنة وإن ريحها ففي غير موضعه بته عن أي عهد تتحدث أنت لم تعطي هؤلاء الآن العهد ولهم أعطوك الميثاق نحن نعيش في ظل دولة واحدة نعيش في ذمته وحمايتها جميعا متساوين متكافئين لا فضل لي عليك ولا فضل لك علي تتحدث عن, إيه عن ذمه وعن عهد للأسف الشديد إسلاميون يعيشون حتى إيه في الغرب يفكرون بهذه العقلية لا ينظرون المواضع أي أقدامهم في نوع من الجمود انتبهوا لا يقل عن هذا الجمود وعن هذه اللا اللامعقولية وعن هذه الغيبوبة في الوعي موقف إخواني الأخباط أيضا للأسف الشديد الذين مل صعود نجم جماعة الأمة القبطية أعنت هذه الجماعة ولادتها أيها الإخوة الأولى لحظة ولادتها في الحادي عشر من سبتمبر 1952 طبعا حكومة الثورة يوليو ها يعني بعدها بأشهر يسيرة إلى اليوم لا يزال نفر غير قليل أيها الإخوة أو غير قليلين من اخواننا الأقباط يرددون هذه الشعارات وهذه المطالب أو المطالب أيها الإخوة غير الواعية وغير المعقولة والانتحارية تنحر مصر ووحدة مصر وتاريخ مصر العريق يقولون نحن الأقباط استبدلوا كلمة قبطي بكلمة مصري لا يريدون حتى كلمة مصرية، نحن الأقباط لغتنا القبطية اللغة القبطية يا أخي لا علاقة لها بالإنجيل، انتبهوا لأن الجيل الأولى والنسخ الأولى لا علاقة لها باللغة القبطية، ليست لغة دينية في الأصل هي هذه اللغة المصريين والفراعن القدماء وقد تركها الإسلام أيها الإخوة نفس الشيء، ولم يحاول احتواءها ولا إحراجها وظل أقباط مصر يتكلمون باللغة القبطية إلى منتصف القرن الرابع الهجري، لثلاثمائة وخمسين هجريا والقبطيّة إيش؟ يحكى بها في الشوارع وفي المؤسسات الخاصة بهم؟ هذه سماحة الإسلام، لكن الآن يراد إياه يفهم الشعب القبطي أنها لغة دينية ومن حقنا أن نحياها لماذا؟ لا نريد العربية، يعني إذاً هي حرب أيضا على القومية مش على الإسلام نعم على القومية طبعا، وهم يأخذون موقفا متصلبا جدا ومحيرا للأسف الشديد. كما أصفوه وإنت ينحر المنطقه ينحر مصر من القومية العربية طبعا تبيه هذا ما تطالب به إسرائيل إسرائيل تطالب بأن تعاد الأقليات الدينية أيها الإخوة والإثنية والعقيه في العالم العربي القومية العربية كما الإسلام طبعا في الندوة التي عقدها مركز باريلان للدراسات الاستراتيجية أيها الإخوة وشاركت فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية ها وجامعات أخرى مثل تل وغيرها في 92 تكلموا بهذه اللغة بشكل واضح علفاؤنا في المنطقة ومصيرنا رهن بمصيرهم مصيرهم رهن بمصيرنا الأقليات الدينية والإثنية والعرقية علينا أن نشجعهم وندعمهم لمعادات القومية العربية والإسلام معا طبعا تتمزق الأمة ما في أساس بعد ذلك التوحيد. تمزيق هذه الأمة هكذا يخطط اعداؤنا وهكذا نستجيب نحن عن أو بلا سوء الله اعلم الامر متفاوت من واحد الى واحد ومن جهه الى جهه قالوا اللغه القبطيه نحن الامه إيه؟ القبطيه مصر بلدنا يعني وحدنا لا بد من طرد الغزاه المحتلين من العرب والمسلمين انتبهوا لغه مخيفه جدا جدا لا بد ان نطرد من مصر كل مسلم وكل عربي صحيح أن بعض المسلمين المصريين من أصول عربية من أرومات عربية لكن هم القلة الأقل والندرة الأندر الكثرة الساحقة أيها الإخوة من مسلمي مصر هم من الأخباط من الشعب القبطي الذين دخلوا عن طواعية بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن شرح الله صدورهم للإسلام العظيم الحنيف ودخلوا في الإسلام تقول لي هؤلاء الضيوف على فكرة الآن يقولون بعضهم يقول ضيوف لا. خطاب جماعة الأمة الخبطية وخطاب بعض من ينتمي إليها إلى الآن طبعا ولها مؤسسات ولها كذا ووضعت يدها الكنيسة معروف من سنة 71 هذا الشيء الخطير كما قل لكم اقروا خلفية التاريخية بدقة شيء مثير ومخيف ولافت يقولون غزاة ومحتلون لابد من كنسهم وطردهم لغة مخيفة جدا تثير المسلمين كم نسبة الأقباط بحسب الإحصاءات الرسمية وبحسب ما أعطته خلطات الاحتلال الإنجليزي في وقت أيها الإخوة خمس وثمانية في العشرة إلى ستة واثنين في العشرة هي تروح بين هذا يعني في المتوسط ستة في المئة الآن من إخوة الأقباط من يزعم أنهم عشرة في المئة ومنهم من يبالغ ويهاثر يقول بل نحن عشرون في المئة هذا الشيع الذي استمعته عالم وداعي شيع كبير يقول أهل السنة يكذبون علينا يقول نحن مئة مليون مئة وعشرون بعض السنة لا يعترف حتى للشعب بمئة وعشرين مليون لكن نحن في الحقيقة وبحسب الإحصاءات العالمية هذا لم تحصي أي منظمة عالمية التالي على الأمم المتحدة أكثر من خمسمائة مليون مهاترات طبعا بعض الناس يقول ما العلاقة بين ستة في المئة ولا عشرين في المئة لا في الحقيقة من ناحية قانونية ومن ناحية حتى إسلامية لو كانوا حتى واحد في العشرة في المئة حقوقهم كلها يجب أن تكون مصونة ومكفولة انتبهوا واحد في المئة لهم كل الحقوق ما في لا تنتقص حقوق انهم واحد في المئة هذا مبدئيا ما في كلام لكن في شيء خطير عاد إذا كانوا في الحقيقة الواقع ستة في المئة وهم الآن يزعمون أنهم عشرة أو عشرون في المئة هذا سيحدث انكسارا حين نأتي أيها الإخوة لنصبر نسبة تمثيلهم في البرلمان والوزارات والمؤسسات العامة يقول لك انظر نسبة تمثيلنا أه؟ كم مستحيل هذا لا يتناسب مع إيه مع نسبتنا العددية نحن عشر في المئة ونمثل أيب أقل من اثنين في المئة هذا الظلم يا جماعة صحيح؟ ولذلك مسألة الإحصاءات لابد أن تكون دقيقة وأن يحتكم فيها إلى جهات متخصصة نزيهه لا يسمح فيها بالزيادة والنقصان فأن تخفز الستة إلى عشرة والعشرة إلى عشرين غير صحيح سترتفع عليه مشاكل حتى قضيه التمثيل النسبي ليست بتلكم السهولة لأن التمثيل النسبي في نظر كثيرين من المحللين أيها الاخوه سيكرس الطائفية سيكرس الطائفية في المجتمع الحديث في الدول الحديثة في الدول المعاصرة دولة المواطنة المفروض أن العمل يتم عبر أحزاب أليس كذلك مفتوحة للجميع كما يحدث في أوروبا وفي أمريكا مقفولة للجميع يا إخوة وبعد ذلك الانتخابات هي التي تعطي النتائج سواء في البرلمان أو في روزنات بحسب الانتخابات أما أن أكفل لك تمثيلا يكافئ 6% في المئة لأنك عدديا ستة في تكرس الطائفية انتبهوا ومع ذلك بعض يعني المفكرين أن يقول لا بأس بهذا حتى يمكن أن نستجيب له لكن الطرف الآخر يبدو أنه غير راض طبعا موضوع توحيد قانون دور العبادة نعم نحن مع الأخبار ينبغي أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة وبين مزدوجين ألفت أيضا إلا أن الحقائق على أرض تقول إن عدد الكنائس مقارنة مع عدد المسيحيين في مصر أزيد من عدد المساجد مقارنة مع عدد المسلمين في مصر لا ننفسهم ولا نحسدهم على هذا ونتمنى لهم الخير ومع ذلك أيضا وبعد تأكيد هذه الملاحظة نطالب بقانون توحيد أيها الإخوة قانون موحد لدور العبادة إنشائها وصيانتها وكذا والنفق عليها نطالب بهذا نعم نطالب بالمساواة في الوظائف العامة نعم نطالب بالمساواة لا نريد وهذا طلب به الإسلاميون أيها الإخوة يعني بعض الصمين الإسلاميين المتنورون قبل أن تثور إيه بعض هذه المشاكل الأخيرة في السنوات الأخيرة فهم هويدي بارك الله فيه الصحفي والمفكر المصري الكبير حقيقة والمتزن المعتدل ها حين أصدر كتابه المهم مواطنون لذين يجون سنة 1984 بعض فصول الكتاب علقت في بعض الكنائس كنائس علقتها يعني ها شوفوا انظروا المسلمين وناس معتدلون وناس طيبون وناس عقلاء يدافعون عننا يطالبون بحقوقنا يتكلمون باسمنا نعم هذا هو الإسلام الإسلام عدل ايها الإخوة الإسلام محدلى الإسلام رحمة لعل الأقباط يذكرون من الذي أعطى الامانه والنجاة للبطريرك الأكبر بطريرك الأقباط أيها الإخوة المسيحيين في مصر بعد فترة هروب دامت ثلاثة عشرة سنة في الصحراء والمغاوير وهو البطريرك بنيامين واخذ اخوه ايها الاخوه مينا وعذب وحطمت اسنانه باللكم كما يقول التاريخ القبطي هذا القبط كتبوا هذا التاريخ حطمت اسنانه باللكم وخرج دهن جانبيه لماذا لانهما كان يحرقان بالمشاعل يضعون المشاعل ماذا الذي يفعل هذا المسلمون لا أبداً مسيحيون آخرون ملكانيون ينتمون إلى الإمبراطورية الغازية لمصر إمبراطورية رومانية أيها الإخوة يعذبونه لأنه يتبع أخاه الأب البطريرك بن يامين يقول بالطبيعة الواحد المسيح أما المذهب الملكاني فيقول بالطبيعتين بن يامين أيها الإخوة وأقباط مصر معظمهم لا يقرون بمجمع إيه بمجمع إيه خلق الدنيا لا يحترفون به والملكانيون يعتبرون أن الحق كل الحق في مقررات هذا المجمع ومن يخالفها يذبح أو يغرق في الماء خرج الدهن من جنبي مينا، أخي البطريارك بن يامين أيها الإخوة ثم عرض عليه عرض أخير أن يعود عن اعتقاده بالطبيعة الواحدة وشجب قرارة المجمع المذكور فلم يفعل فكتفوه وربطوه وربطوه بجوالق كيس فيه رمل ايها الاخوه وغرقوه في النيل جاء عمرو بن العاص فتح مصر اشتبك مع من مع الاقباط ابدا حيوه ايها الاخوه وفرحوا به جدا وراوه وجنده كما يقول يوحنا النقيوسي النقيوس مددا من عند الله يخلصهم من ظلم هؤلاء الغزاة المستعمرين القتله الذين منعوهم كنائسهم وديورهم ايها الاخوه وخربوا اليه بيوتهم هذا غضب من عند الله جاء انتقاما على يد ابناء إسماعيل أربعة آلاف مصر كانت تعود من تسعة إلى عشرة ملايين نسمة كيف تحابي أربعة آلاف لأن الشعب كان معه الشعب الخبط كله وجاء الأب يمين واستقبل استقبال حافلا وجاء أكثر من ثلاثة عشرة ألف أسقف أيها الإخوة ورجل دين وراهب كانوا هاربين في المغاوير والصحاري جاءوا يحملون المشاعل يحتفلون بيوم التحرير يقولون ولم يأخذ عمر ابن العاص أو رجاله شيئا واحدا من كنائسنا أعطونا كل ما بأيدينا هذا الإسلام لماذا ينسى هذا الآن في الوراء التصوير الإسلام على ناحه مختلف أيها الإخوة عمر ابن العاص في يوم الأيام ترفع عجوز غبطية شكاية فيه شكاية فيه إلى عمر ابن الخطاء في المدينة المنور على منورها ألف تحية ومليون سلام فيكتب ليه يستفصله ويتحقق فإذا بكلام العجوز القبطية صحيح يقول عمر بن العاص يا أمير المؤمنين لقد زاد عدد المسلمين وضاق عنهم المسجد فعرضنا عليها مالا وفيرا أبلغنا فيه يعني مبدأ كبير جدا أكثر من ثمن بيتها الصغير الحقير بيت حقير صغير يعني العجوز فأبت فهدمنا البيت وأدخلناه في المسجد وبنينا ابناء جديدة ووضعنا ثمن بيتي على ما عرضنا في بيت المال لتأخذه متشاءت فكتب إليه عمر إذا جاء ككتابي هذا فهدم البناء الجديد واعد إليها بيتها كما كان والسلام وهكذا كان مع أن الدول لا الحق فيها صحيح الحكومات تفعل هذا عادي في كل عصور دولة الإسلام لا تفعل هذا عادل الإسلام إنها رحمة الإسلام هكذا دائما رحمة الإسلام هكذا يوم جاء الصليبيون إلى شمال مصر ضمياط أيها الاخوه جاءوا سنة ستمائة وخمستعش في حملة صليبية أبادوا كل من بالبلدة لم يبقى شيء بكبد رطب أيها الإخوة ينبضوا فيه عرق حي ذبحوا كل شيء وخيض الله بعد ثلاث سنوات فقط الملك الكامل الايوبي ليسترد ضمياط منهم ونصره الله عليهم وحكمه فيهم في الصليبيين فماذا فعل هل ذبحهم كما ذبحون كلا أحسن إلى اسراهم وأطعمهم طعام جنده وكان يبعث كل يوم ثلاثين ألف رغيف إلى جيشهم الذي يتضور جوعا من عنده هيك مش أسرة جيش مهزوم يبحث لهم لوجه الله كله حتى لا تموتوا وتهرقوا رحمة الإسلام تقول سيغريد هونكي أيها الإخوة المؤرخة والباحثة الألمانية الكبيرة الشهيرة تقول وقف الأب والفيلسوف واللهوت الألماني ليفريوس يصيح كما كتب بحق السماء من ذا الذي يشك أن هذا الكرم وهذه السماحة كلها ليست من عند الله تبارك وتعالى هذه أمة ربانية يقول هذه تصرفات إلهية صدق الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس نحن خير الناس للناس نحن أرحم الناس بالناس أعدل الناس في الناس لذلك أيها الإخوة وحوصل في جملة واحدة مصير مصر كما قلت للأسف الشديد صار رهنا بين تطرفين التطرف الإسلامي الذي نشجبه والتطرف القبطي الذي نطلب من إخوان الأقباط أن يشجبه حتى تنجو مصر وتستمر أيها الإخوة مسيرتها إن شاء الله بأمان إلى بر الأمان نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يقي مصر وشعب مصر أقباطاً ومسلمين أيها الإخوة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يفشل ويبطل مخططات أعداء الأمة في الداخل والخارج لتبقى لمصر وحدتها وعزتها واستقرارها وأمنها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الأخوات في ثورة 1919 على الاحتلال الإنجليزي وقف الأب شرجيوس على منبر الأزهر الشريف بعمامته السوداء يقول إن هؤلاء المحتلين الإنجليز يتذرعون بحماية الأقباط أيها الإخوة في سبيل بقائهم في مصر وأنا أقول رأس الأقباط. أنا أقول ليموت الأقباط والتحية مصر مسلمة حرة. أما نحن فقول لا ليعيش الأقباط مع إخوانهم المسلمين أحرارا عزاء يدا بيد كما قلنا أيها الإخوة. نعم وقبض بقبض. بالمثل هؤلاء هم عقلاء الأقباط وعقلاء المسيحيين كما أن في المسلمين عقلاء كثيرين بحمد الله تبارك وتعالى كثر الله عقلاءنا أيوة وكفن شر شفاهنا. وقف أيضا القانوني العظيم والخطيب المفوه والمنطيق المبين فارس الخوري الذي رأس بعد ذلك إيه؟ حكومة سوريا أصبح رئيس وزراء سوريا وقف أيضا أيها الإخوة تقريبا في نفس الوقت في سوريا يقول الفرنسيون يتذرعون يتذرعون بحماية الأقلية المسيحية في بلاد الشام لكي يبقوا وأنا فارس الخوري هذا كان يتكلم باسم الأمة العربية في الأمم المتحدة رجل عجيب عجيب جداً من أكبر العقليات القانونية على الإطلاق فارس الخوري طيب الله ذكره يقول وأنا فارس الخوري نائب النصارى كان نائباً نائب النصارى أقول لا نحتاج لحماية فرنسا نحن في حماية إخواننا المسلمين تماماً كما كتب خليل مردم بيك رئيس المجمع العلم السوري الشاعر الأديب الباحث المؤرخ كتبر يقول أيها الإخوة الحمد لله أني من بلد تحمي كنائسه فيه مساجده المساجد هي التي تحمي الكنائس والكنائس عليها أن تحمي أيضا المساجد وهكذا نأمن ونعز بإذن الله يا ليت إخواني الأخباط يفقهون هذه الحقيقة والله الذي لا إله إلا هو ليست مصلحتهم ولا مصيرهم الأسعد أيها الإخوة مع الاستعمار ومع أعداء الأمة لا والله إذن الرباط أيها الإخوة أيضا في دراستي عن المسيحيين العرب وأختم بهذا كتب يقول عبر الجولات الثلاثة الصليبية البيزنطية والصليبية والاستعمارية المعاصرة دائما كانت الأقلية المسيحية هي التي تخسر بمساعي أيها الإخوة وأفاعيل الاستعمار الغربي دائما تخسر وينتقص منها دائما سوف تفشل وتخسر عليها ان تدرك ان مصلحتها مع اخوانها المسلمين اسال الله تبارك وتعالى ان يقينا ما يخطط اعداؤنا اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم ونجنا منهم بقدرتك ورطفك يا رب العالمين اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واوطاننا وشعوبنا ومواطنينا من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيذهم ونعيد أنفسنا معهم أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخنا الصلاة